بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيم لمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذين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 وَمَن لَّسْتُم برازقين بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا إلا إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ علمنا المست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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ لَمْرَأَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ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 ذالك لآيات للمتوسّمين، وإنها لب سبيل المقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحابك لظالمين، فانتقمنا منهم، وإنه ما لب إمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا، فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوت نامين، فأخذتهم الصيحة مصبحين.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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنك كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى من آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى